يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت خادِهِ ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 تواترت به الأخبار وأجمع عليه أهل الآثار حدث هز مكة بأرجائها وزادت به قريش في عتوها بل من هول سماعه ارتدأ الناس وعظم عند البعض الالتباس حير العقول وخرقنا موسى المشاهدة وأحزن الرسول حتى قال صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسر يبي وأصبحت بمكة فضيعت بأمري أيشتد علي وهبته من فضاعته وعرفت أن الناس مكذبي فقعت معتزلا حزينة رواه أحمد وعند مسلم فكربت كربا ما كربت ما كربت مثله قط هذا هو الإصرار أيها المسلمون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُريه من آياتنا عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فُرِجَ عن سقف بيتي بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطسطٍ من ذهب ممتلئ حكمةً وإيمانًا فأفرغه في صدري ثم أطبقَه رواه مسلم وهذا تهيئة لرؤية آيات ربه الكبرى ثم أسرى به صلى الله عليه وسلم يقضي لا مناما بروحه وجسده من مكة من بيت أمهان إلى بيت المقدس بصحبة جبريل راكبا البراق ومركبه أحد أكرم على الله عز وجل من نبينا صلى الله عليه وسلم وهو دابة بيضاء يشبه الفرس يضع حافره عند منتهى طرفيه، فسار عليه حتى أتى بيت المقدس، فربطه بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، ثم دخل المسجد، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتيا بالمعرج صلى الله عليه وسلم، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، ففُتح له وتلقاه من كل سماء مقربوها ورأى في السماء الدنيا آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى ابن مريم ثم إلى الثالثة فرأى فيها يوسف ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأ فيها هارون ابن عمران، ثم عرج به إلى السماء السادسة، فرأ فيها موسى ابن عمران، ثم رفع إلى السماء السابعة، فرأى آباه إبراهيم الخليل، مسندًا ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء السابعة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم جاوز عليه الصلاة والسلام، جاوز منزلة الأنبياء عليهم السلام، فرفع حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله، فرآه الحجاب حجابه النور، وأوحى وأوحى الله إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة. ثم خففها إلى خمسين في العدد وإلى في العدد ثم خففها إلى في العدد وخمسين في الأجر ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى قال صلى الله عليه وسلم فإذا ورقها كاذن الفيلة تكاد الورقة تغطي هذه الأمة وإذا ثمرها كالقِلَال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيَّرَت فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن يصِفَها من حُسْنِها وفي روايةٍ لما انتهيتُ إلى السِدرة المُنتهى فإذا نبقُها مثل الجِرار وإذا أورَقُها مثلُ آذانِ الفِيلَة فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحَوَّلَت يَاقُوتًا أو زُمُ أو نحو ذلك فما أحد يستطيع أن يصفها قال ثم ودخلت الجنة فإذا فيها جنة بذلؤلء أي قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ورأيت النار عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغى لقد من آيات ربه الكبرى ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصلى بهم في في بيت المقدس إماما فدل على أنه هو الإمام المقدّم ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى قومه فلما أصبح أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس ولم يكن قد رأاه من قبل يختبروه بذلك ليسخروا منه قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها قال فكربت كربة ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظروا إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبئهم به. رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام. فجئ بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل. فنعته وأنا أنظر إليه. وطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن عييرهم في مسرح وفي رجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها. واخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الامر كما قال فلم يزدهم ذلك الا نفورا وابى الظالمون الا كفورا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله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 التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسرى جبريل عليه السلام رآه في صورته التي خلق عليها له ست جناح في حلة من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما كانت الليلة التي يسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطت ابنة فرعون وأولادها. قلت وما شأنها؟ قال بينما هي تمشي ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدراء من يديها والمدراء المشط، فقالت بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أبي، وفي رواية قالت تعنين أبي قالت لا. ولكن ربي ورب أبي الله قالت وإن لك ربًا غير أبي قالت نعم الله قالت فأخبر بذلك أبي قالت نعم فأخبرت فأرسل إليها فقال لك ربٌ غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر بنقرة من نحاس فوحميت ثم أمر بها أن تلقهي وأولادها فيها قالت إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت حاجتي أن تجمع بيني وبين بين عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد فتذفينا قال ذلك لك لمالك علينا من الحق أي جزاء خدمتك أي جزاء خدمتك لنا قال فأمر بأولادها فألخو بين يديها واحدا واحدة إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعدت من أجله فانتقه الله فقال يا أمت أثبتي فإنك على الحق وفي رواية قال يا أمة اتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتهمت رواه أحمد وابن حبان هذا هو الإيمان أيها المسلمون إذا إذا عمر القلب وهذه هي التضحية من أجله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذب أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجول قال الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم هذا الإسرا أيها الناس وهذه بعض معالمه وهو من أعظم فضائل رسولنا عليه الصلاة والسلام ولكن ذلك لا يخص بعباده فإنه لم يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل الليلة الإسرائي فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يقصدون تخصيص ليلة الإسرائي بأمر من الأمور. قال ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء معين منه، ولا في قيام ليلة مخصصة فيه. حديث صحيح يصلح للحجه. والخير كل الخير في الاتباع والوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته عليهم رضوان الله والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ علينا أمننا ونعمك اللهم احفظ علينا أمنك ونعمك اللهم احفظ علينا أمنك ونعمك اللهم احقن دماء المسلمين اللهم صون أعراض المسلمين اللهم احفظ ديار المسلمين اللهم أدري الفتن والمحن عن المسلمين اللهم اجمع حمل المسلمين اللهم وفق لا تأمرنا بتوفيق اللهم احفظهم بحفظك اللهم اكلهم بعنايةك اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين، موفقين، مسددين، وسائر ولاة أمر المسلمين اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية واكتُب له عظيم الأجر والمثوبة وأيتُ ولي عهده وإخوانه وسائر الحكام اللهم ارحم شيخ زايد وارفع درجته في المهدي واخلفوا في, غ... في عاقبه في الغابرين ونور له خبره وافسح له فيه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات على منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقراب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي